استووا أقيموا الصفوفكم واعتديلوا استووا الصفوفكم وسدوا الخلل واتموا الصف الأول فالأول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الله نُورُ السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ فِي الشَّرْقِيَّةِ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تمسسه نار Nuurun ala nuur Yahdi allah linnurih men yashak Veidribu allahul alamthal minnaas Wallahul bikul şeyin alim Fii buyutin allahul ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها من الغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتامه يزن كثير يخافون يوما تثقل فيه القلوب والابصار ليجز يوم الله احسنا ما عملوا ويزيدهم من فضلي والله يرزق من يشاء فيرى حساب والذين كفروا اعمالهم كثراب بقيع في يحسب حتى, إذا جاءه حتى إذا جاءه لم يجده جعل الله عنده والله الله الله